بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين أحسب الناس أن يتركون أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزئنهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به يعلمون فلا تطعما إليَّ برجعكم فأُنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن دخلنهم في الصالحين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 أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا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 إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون.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 وَإِذْ رَأَىٰ رَجُلًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذلكم خير لكم ان تعلمون تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكانا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا عند الله إِذْ قَالَ عَبْدُهُ وَشْكُورُ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَبَ أُمَمٌ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا البلاغ الْمُبِينُ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 Allah على كل شيء قدير يعذب ما يشاء ويرحم ما يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من والي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسون من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم. فمَا كَان جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَمْقالَا قُتُنُوه أَحَرقُ فَأَنْ جَوُ اللَّ مِنَ الن إَِّ فِي ذَال كَ ل آياتَاتِ وَقَالَ إِ انم اقتخذتم من دون الله اوثانا ما ودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما وااكم النار وما لكم من ناصرين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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا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 ها كانوا ظالمين قال إن فيها لوط قالوا نحن أعلم بمن فيها لن ننجي عنه وأهله إلا امرأة إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن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 على أهل هذه القرية على أهل هذه القرية رجس من السماء رجس من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية أيَّتَ بَيْنَهَا آيَةٌ بَيْنَ تَلْقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس نضربها للناس وما يعقلها إلا العالٌم خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن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 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أُنزِل إلينا وأُنزِل إليكم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 والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاهم العذاب ول يأتينه بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لا محيطه بالكافرين يوم يغشىهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوكو ما كونتم تعمل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 وَلَا رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ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 انهم سبلنا وان الله لمع المحسنين